فمن اعتذا بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة عياء للألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فَمَن بَدَّلَهُ بعدَما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ على الَّذين يَبَدِّلُونَ إِثْمُهُ على الَّذين يَبَدِّلُونَ إِنَّ اللهَ سَميعٌ عَلِيم